سيقول السفهاء من الناس: أو خلك بعقل دبجد، لحسجيانا، دتبجن، ما ولاهم، كتشلي ورجير، تحويلك عن قبلتهم التي كانوا عليها شقبلوان أو أول سر بوتوان برقوا اش بيت المقدس ورجير. قل لله المشرق والمغرب. يعني أي محمد بيجوان مشرق ومغرب يدخلين. روش هلات و روش اضاء همي ملك خدين يهدي من يشاء هر كسى او حسبك لبروي دتچه صراط المستقيم بارككا درس يا راس ودينه اسلامي